يا انا ما كان قصدي على لما بالله بسم الله الرحمن الرحيم أمة إحنا من من وتأخر أيضا بيان رحمة الله وتأخر أيضا من الله عليه السلام وتأخر أيضا بيان رحمة الله تعالى الزكاة المجمل فإن قوله تعالى قي الصلاة ظاهر في مضرب الدعاء ولم يرد التفاف ولم يقترن به البيان بل أخيرا بيان أفعال الصلاة وأوقاتها إلى أنبينا الجبريل ثم بينا ها؟ إذن لقد عاشر يبنع عن المراجبات لا يمكننا الهاتف هو أن يمكننا الهاتف ما هي هالغوية؟ ما هي ما ترويشه؟ هو التراكة ما نفتاد ما نفتاد للتعامل لا لا ظاهر ظاهر في متقدم الدعاء ولا اراده ها ولا اراده عرفوا ان الدعاء لكن هنا حينجي وما ارادها قال أقيم اليهم الدعاء مثل ما اراد الدعاء ما الله ما الظاهر في الغا هو إذا قال أقيم الصلاة بمعنى الدعاء <تسجيل> <تسجيل> لا لكن ما إحنا مشي طاعن مشي نه <قاله> مجمل <تسجيل> ترى ما إحنا شيء قبل قبل الأصل الأصل إذا قال أقيم الصلاة أنها ظاهر في الدعاء فإذا قال لك أقيم الصلاة وقال المراد بالصلاة اللغوية إذا مجمل قال نقال هذا لو قال أقيم الصلاة أنهن يروحوا الدعاء ودعاء بإقامة يقيم ويجام حاله ألوين قالني ما هذا صلاة لا دعاء ما دعاء وقال إنه مجمل إنه قال إنه مجمل ما قالنا من فراغ قالها ما داروا اشته <سؤال> ما داروا ما داروا ما داروا عجيب ما لا ماهم قالش اشته ما يباهم دميت الخير باجي من جاخ لا ما قال الله باجي ما بشي شي اذا شي الله, الله من القران ما بيقول خلاص ها ما حد فصل مجمله <سؤال> من أين جاء لك إنه مجمل؟ <سؤال> <سؤال> حين إن ما دروا واشت كيف ما دروا و هي الصلاحة عندما الدعاء؟ دمام ما بل أسماء الشرعية مزدح من, من أين قال اسم شرعي اسم شرعية؟ اللهم يقول أقيموا الصلاحي خاطبهم بأي خاطبهم شيء ما يفهمون؟ قلت ما هم سهلت؟ إذا قال أقيموا الصلاحي في معنى يدعوا من أين لك مجمل؟ لي كدهش مجمل؟ حين ما قال و... قال هم أقيم قال صلوا. أمن هذه قام, قام ما نجى. ما قال الله قال أقيم أقيم الصلاة قال لا على من أقلو. دليل ما, ما لا, لا دليل على أن هنا أقيم الصلاة إن جاء أقيم الصلاة ولا المراد بها الصلاة لو قلنا الصلاة ومات حاكها معنا أنه واجب دعوي ولا في اي إجماع ما, ما حين حين ارد به اللغويه بنان قال له كذا الله قال اقيموا الصلاه والصلاه ما المراد بها اللغويه هل لانه صار حين جبريل وجبريل بينه رسول الله هي بنان على هذا على انه ما المراد بها كذا قال لرسول الله ما المراد به الصلاه الغويه قال الرسول لا هو كاي صاير مجمل لا اذا كذا ولا ما هو مجمل وطاهر الله ظاهر ولا يعمل ايوه ليش نقول انه مجمل ما اقبل شيء اذا ما انه في ما ما هم زي له مجمل الا الا قال له المراد بالصلاه غير صلاه الغويه ما بي شيء جمال يقول شوفوا النبي قال يعني لو قالوا بالاخبار زي ما ما المراجب الصلاة شيء ايوه من جاء مجملاً من جاء مجمل من, من الأسماء الشرعية غير الأسماء الشرعية خبير ما هالأسماء الشرعية حين يقولهم قيم الصلاة ما بلده خاص اسم مجدد. شرعي خاص مجدد. أما مثل شيء أهله إذا مثل أن اسم ما ما هم يستعملون ما أدري من ما هذا ذين يقول كمان أما ذي قال أقيم الصلاة ما هو متبادل لهم إلا الدعاء وخاطبهم قال أقيم الصلاة أوجب عليهم كيف يوجب عليهم شيء ما هم دارين به على طول ما نقولنا لا ما أراجبها الدعاء إلا إذا خبرنا أنه ما أراجبها الدعاء فصار مجملاً يعني ذلك الحلم الله هم في الدعاء قد وشي حجم يا خبير، بناء على أن خبرنا ما المراد الصلاة الدعاء أيوة قال أبناء الصلاة جعل ما بين لا بعد سنينة بناء على أن الصلاة ما الدعاء يقول لهم ما المراد الصلاة هدعاه و البيان ما بينهم وش اراد بها لا ما ما نزل... لا بهاجي ما اظن من الملابس نجمع يا اسرع ده ايوه تبا اشبر الحمد لله بنتعاول اجتيضها من وين حصل الاجماع مش ما هذا اللي ضاع لقيت عاد ما هي والم بها ما أصدقيني؟ وال والمراد به الدعاء من وين جاءن لها مجملة؟ ما تحمي؟ نحن بيجن. نحن بيجنهم تمام هل الصلاة حين يقول أقيم الصلاة عاجز زكاة حجوا هل هو بيجنهم دارين به مجمل؟ نقول المراد هو مبين ما هو مجمل. أراد به غير اللقوي فهو مجمل. اللغوي, اللغوي ما هو مجمل نعم وانا راضي غير اللغوي فهو مجمل لما جاء جبريل وبينا <تصفيق> قال يسقيم صباحهم في متى قلتوا ولم يرد باتفاق هو ذا ولم يرد باتفاق عند كل الناس لا وشه ما لم يراد ما يراد التعاب بل الاتفاق عند كل الناس وين ما اراد بجمال مقدرة انها وهمها ونفوه لانه رسول الله خبر لهم ولا الله كذا رسول الله ما اراده مع سبب المهلم ما, ما اراد الدعاء قال واش درانه هو قال الدعاء متى كل المسلمين ناهم ماذا الحين انا داري بداخل يوم قال واش درانه ما اراده يا الشرعي ما ها ما رضي غير وش هو هالو ايش اللي ماضي ما, ما بللنا النبي لا ما احنا الشارع يتكلم باه ما رضي احنا الشارع يتكلم باه لا لا ايش بين درينا يونج... انه ما رض منوكي اخر حبلنا ولا ارد ولا اراد بهدعه لانه لو قال الله اقيموا الصلاة كذب على يروح يدعوا ايوه ويبين لهم رسول الله يقول ما ارد به دعاهنا انه لو ما بين على طول باقوم يدعوا ولا اهم متبادر لهم غيره ابدا شيء يا ولم يرد بالتبعين، ولم به البيان بل آخر بيان أفعال بل آخر بيان أفعى للصلاة إلى أم بيونا الجبريل، ثم بين جبريل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك لقيدهم المكلفين وخذارف الزكاة فإن قوله تعالى وآت الزكاة لا أفهم منهم إفدار الواجب وصيفة فالنقود والمواشيء وغيرها من أموال التيار فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم داله شيئاً بشيئاً على التدريج وهي أنه نزل قوله تعالى وآتوا حقه ومحصالف في مكة وقدر الحق مجمل عندها لآتوا حقه وشو؟ لا الثاني عدد عدد عدد قلاب الزكاة يعني لا نقول قدوم بيان متأجل لا, لا قدواته وعات الزكاة عبده هو قال مجمل كذا في الزكاة كميه وآتوا حقها حق أيضا مجمل لا لا تعرف بس. لو كنت بين لنا وقتين مثلا. أي. إيه. وآتوا حقها يوم حزاء في مكة هو الحق مجمل والما بين إلا حين عجبت الزكاة وهذا في المدينة. وقلنا أن البيان تأخر عن. وقلنا كيف ولا مبين إلا حين عجبت الزكاة. بس. ما بيجوزه وجبة من آذل حتى هو؟ الحجة هو؟ إيه واضح إن مجمة قال آذل ما أدري كم هو حجة؟ ما أدري كم الحجة؟ عن ربع العشر نص العشر العشر, العشر, العشر كذا كذا؟ أنا هو من بين وجبت كم؟ <مم> وجبت كم؟ وجبت كم؟ أوه الحين وجيت لا هذا حقه لا الحين قالوا ادو الزكاه ادو الزكاه هيك قال تمام وين ما بين دا ما قلنا الحق ما درينا وين اه هو البيان حقه هو, هو. إيه ما بينه لنا الحق ده يه حقه هو هذا مجمل ادو حقه ما, ما بين تمام مجمل قال ما بينه من تمام غير حين نقول آتوا حقه ونحن كم نديه الحق إذا لا نبيل الله وقت وقت يعني الحاجة إليه لأنه جاء لك دل حينها أوجب عليك شين من جاء روي حين جاء بينها. مثل الحين يقول أقيم الصلاة سواء وارجع جاء مثلا قال حق الحج هو فيه كم بينهم ثالث سنين جاءت آية الحج وإلى الله الناس يحجوا البيت من الصلاة عليه سبيله. وريع الرسول هذا. سنين ورجع بيّن الله فلما كان بيحجوا قبل ما أحج؟ ما هو من ما له حد؟ هذا أمر علي عليه السلام في براءة ما حد علي عليه السلام حين بلغه لا وكان كان يوقفه في مزدلفة حجي كان ما مده كانوا في مزدلفة قرايش ودولة ما يوقفون في عرفة لا يخرجو من ال من الحرم في بعض المعرة نهى من ذلك لا يخرجو في الحرم قالوا لا نخرج من الحالي. علي وقف مع ما ما ادري هو راح يبلغ واسو هو في ان البيان وقلنا إن البيان تأخر عن, الب... عن المبين اذ لم ينقل اقتران له بالمبين والاثر عدم بل وقوع بل البيان عن المبين معلوم عند الناظرين في السير المطريعين على موارد الأحكام، ورواية عن ابن يعني السير والذامج هي هالمواقع إنه هنا ولا ذا وقد... عن ابن عباس أنه قال إن أوس بن ثابت الأنصاري توفى وترك امرأة وقال لها أمكحة وثلاث بنات له منها فقام ابن عم الميت. ووصياه سويد وعرفجه. إيه كهذا قال من الحاشية. ها. سويد هما بنا. هما صيا عم عم ابن عم. سويد وعرفجه فأخذ ماله ولم يعط يان ولا به بر... هو شيئا. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان دخرا. وإنما يورثون الرجال الكبار. وكانوا يقولون لا نعطي إلا من قاتل على ظه على ظهور الخيل. وداد عن الحوزة وحاز الغنيمة. قال فجاءت فجأتُ مكحها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله إن أوس بن ثابت ماتت ركعة علي يا بنات ماذا الحاشي ما الذي قال ما ما هي قصة أوس بن ثابت نرى ما قصة من هذا أليس أليس وترك على يا بنات وأنا مرأت وليس عندي ما أمضي عليهم وقلت ترك أبوه النمام الحسن وهو عند سويد وعرفه ولم معطياني ولا بناتهم المال شيئا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول فقال يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكا عدوا فقال رسول الله صلى الله عليه و... غرامة بيحمل بيحمل بيحمل لا غرامة أذا قالوا لا أصلحه، لا بيحمل حكمه، حاول ذاك، يعني ما هم، إن هي جيلهم، ما ما يحبون، ما يحبون، ما يحبون، ما يحبون، ما يحبون، ما يحبون، ما يحبون، ما يحبون، ما ما يحبون، ما يحبون، ما ما يحبون، ما ما يحبون، ما يحبون، ما ما ما ما ما ما انا الحمد لله نعم على طبيعي بجو ما حد يراها ها انا ما قال هذا ما كيف قالها انا بلا نقولها سامح وني مليتهم مليت بلاتي في حياتي اه لو ما لك ما يمفع <تصفيق> ياه لي يا احكام <تصفيق> يعني بطلع. اه ملاقيت بنات اه اولاد من وين بات تصرف عليهم من وين بات تصرف عليهم على بنات اذا المراه يعني تحذر النهما يشير لقى البنات ولا ما بنات <تصفيق> الدكار هو <والأنذاسة> وما هقول الشيء <تصفيق> ما هو دليل على النهما بلايش شير لقى الاناث لا يجي ما هو لقى الاناث العادة يعني مثلا اذا قلت بواعج كبير بجو يتغرم. وقدوا يدافع عن الأموال ويدافع عن المساو ويدافع عن كذا عن كذا في يكون المال من وين يا أخي؟ هذا يأخذ غير وش من وين يا عليها قدوا خلاص هم بيفقوا عليه؟ قالت ما بيفقوا عليها؟ لا بلاش شو من المال ذي ولا بيعطيني ولا بنات المال شيء؟ أيه ما ينفقوا عليه؟ إلا ما أخوهم ما شو المال شو المال هنيته؟ فذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتركها اي سؤال فقال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنظر ما يحبه الله لي فيهن ما قال يا رسول الله فانصرفوا ها طبيعي يا رسول الله ها اي درج ما يجي معها لا اي حكم <تصفيق> هاه؟ <تصفيق> فبعدها ايه ملاك فدقام ما لا اوsin شيئا فإن الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى ولم يبين حتى وش لم يبين لم يبين حتى, حتى, حتى يبين ولم يبين حتى بوين ولم يبين حتى بوين الله زهره قصصت ولم يبين يعني انتظروا حتى يبين ولم يبين قد نصيبا ولم يبين حتى, حتى... حتى يبين يبين تمام قال فبعث لا تفرقا شيئا الله قد يعلم نصيبا ولم يبين النصيب حتى ويش حتى يبينها الرسول ما <تصفيق> بينها الرسول القادر حتى يبينها الرسول. ما قد يبين لرسول الله حتى إنه يبين. سلام. ولم يبين. ولم يبين. ولم يبين المكجار هذا. أدي قال. حتى يبين ل الله. لم يبين. لم يبين رسول الله حتى يبين. ما بينه. حتى يبين للرسول. فنزلت يسيكم الله. فأعطاهم كحة الثمن والبنات الثُرثين والباقي لابن العم ومن الأدلة على جاز تراخي البيان قوله. في آية تفسيره؟ والله. ما في سؤال. ها الم البنات والباقي لابن العم العصر ومن الأدلة على جاز تراخي البيان قوله فإذا قرأناه أتبع قرآنا ثم إن علينا بيانه. لا لا لا. لا وش يعني ما هو ضروري أن يكون بعده مباشر؟ ثم بعد قبض. لا كرامة. ثم احترم القرآن. وش المغادرين؟ ثم إن علينا. ثم ما <نزل> <in ت drawn> علينا ب. لا كرامة. قال بيان ضروري أن يكون مباشر. ثم إن علينا باللي ثم الاستراحة. أحسد جل ما نعيه لتأخير البيان إلى وقت الحاجة بأنه يستلزم العبث المجمل والتلبس في الظاهر بيان بأنه الخطاب بالمجمل من دون بيان الخضاب من بعد استفاد من شيء ناصر. ما. وما هو كذلك ظاهر في كونه عبثا والمخضاب بالعام مثلا الاستفاد منه شموله بل به بعض ما شمله دون بعض الآخر من غير بيال المراد لكان تلبيس الاعسقاد المخاطب شموله وهو غير شامل وذلك قبيح لا جيد ووجيب بمنع الحبثية فإن الإجمال كثيرا ما يقصدوا لقرضين صحيح ولذلك وجه المفسرون تقديم الإجمال في قصة مكحة وتأخير التفصيل بأن الفطام على المألوف شديد والتقريب في الأمور من دائم الحكيم ويمنع ان العلم بجاء اخر التخصيص لا العمل يمنع من الابدال على اعتقاد استغراق العام عند سماعه بلا لا، لا شك تماما عن ذلك فان العلم بجاء اخر التخصيص لا العمل يمنع من الابدال على اعتقاد استغراق العام عند سماعه فليس شك من ذلك فكيف اذا ظن فكيف اذا ظن ورد المخصص من بعده لعمارات وهي كثر التخصيصات. ما هم ما يجوا معهم. ما هم ما يجوا معهم. ما هم ما يجوا معهم. ما هم ما يجوا معهم. ما هم ما يجوا معهم. ما هم ما يجوا معهم. يكون هم ما يجوا معهم. ما هم ما يجوا معهم. ما هم ما يجوا معهم. ما هم لا أبنى على أنه واحد وما به غيره إذا به احتمال. يازه. ولهذا قال بعض العلماء إنه وجود عامين باقين على عموه منهم عزيزون في الأحكام. ها؟ دليل. واختلف القائلون بياز تأخير البيان عن وقت الحدث في ياز تأخير. ها؟ واختلف القائلون بياز تأخير البيان. ايوه الى وقت الى ولا باجي هنا <تصفيق> ما عفا ما سبارة ما يوجد المسره دها الى وقت الف وقت ما في شيء ما اكثر زين هي ما أنت عندك تأخذ البيانات واحدة. خلاص، الجواز بعد الجواز، الجواز تأخذ البيانات لا أكثر حاجة ها. الله. الله. الله. الله. الله. عاد انا الورقه عالمي لا هنا تقول انه ابوهم هنا الكتب هذه مصوروها كيف القلاب الكتب ما دائما يجيها بلا قدوك قدوك على الجوال لا تغبط جوال سدي على النبي. قالوا خالي صار وديت بي ما باق بيديلك ولا ولا ما ما في جميع المكالات انه في جميع القالات الا فالباعده هو المعين والله حيا سواها البيع ولا ما بس ولا ما هو البيع مضره Jää, mitä olemme tänne? Jää, mitä olemme tänne? Jää, mitä olemme tänne? Jää, mitä olemme tänne? Jää, mitä olemme tänne? Jää, mitä olemme اللهم صل على محمد وعلى محمد فمن من ذهب المنع من ذلك واخت واختلف القائلون بجواز أخير البيان إلى وقت الحادث في جواز أخير بعض البيانات دون بعض ويعبر عنه بتسجيل البيان تهنا س المسألة ولا حقتهم كحاهدة هو بين لنا بعض دون بعض. أولا بيّن لنا اللهم نصيب اللهم نصيب وثاني مرة بين لنا كمر ذه و كمر ذه تين و يعني قريب أكثر الأحكام مجيه كذلك ما بشي ما بالله مره و خلاص كأن أكثر الأحكام بالتدريج. مره بالتدريج ايه مجيه كذلك ايه مجيه مره يا خواب الصباح ايه مغاشي مع الصباح. السباب و ثاني كما قلت ايه سواء انت عزر ومثال ابنه كما قلت يشتو انه بفايدة بت... من الاجمال يحبو لك اجمال وارجع يحبو لك خفاقه قال لك اوقع بالنفس لا لا لا لا يحسر علينا ايه فما يشتوق وهناك الذي تقدم لنا لا يجوز لان بدأ ومدرواج ولا ضرور يكون مباشر له لان ما هو نسخ بيان ما استعر والنسخ ما استعر والنسخ والبيان ما استعر بيان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من من بعد ما انتوا اه بيجالنا <سؤال> ناس خنا ما جالنا, ما جالنا ناس ما ايش فينا ناس انا اي وش بعد اي تخسس هذا والله تخسس واهم امره من عمره كله وهناك يحمسوا لا يجوز لان فيه بدأ لو يقول لك مثلا حاجة هو قاعد يتكلم لك بعد اه هنا صبر كيف قالها قال فين قال فين العلمه بتجاوزة خير التخصيص لوقت العمل يمنع من القيام على اعتقاد استغلال العام عن زماعة لك الله كأيها وداود يزابر ودو يزت خير التخصيص ما عنده واجب المباشرة ولا عدالة حياسه قالوا فمنهم من ذهب إلى المنع من ذلك ذهب إلى أن تخصيص بعض العام يهم وجوب استعمال في جميع ما بقي بعد الإخراج وأجيب أولاً بأنه لا مع نص يدل على يقع... مع ما يدل على جاز التأخير مع ما هو لا تحمل على جميع. لا على... على على... جميع قال مخصص. لا مع على التأخير مع إلى الدليل. ولا قب حفي ذلك ما لا قب حفي الخضاب بما يوجب وظن التجسيم ونحوه عندما لا يستقل يستعمل الدليل العقلي مثل قوله تعالى الرحمن العرش السواء يد الله فوق أيديهم فهو يجل لنا خطأ بس كذا فلنقول إن هذا قبيح وإن لا يجوز إن كذا إن بهذا أدل على أن المراد على وش المراد بها ما يحاملك على جهل إذا استعملنا الأدل كلها حين استعمل الدليل الثاني لا يعمل الدليل الثاني العقلي ما حملهم على خطأ. المفروض الواحد يستعمل جميع الأدلة ما هو بلا يعمل فيها الدليل دون الحين يستعمل واحد القرآن يستعمل فيها الآية والأها الثانية ما يستعملها. ما بلا يستعمل واحد جميع الأدلة هاي إذا هي صورة عمناق بخ الله شديد. أو إذا جاء الدليل عمل به والدليل الثانيين كل الأدلة كده. المفروض الواحد يعمل بها جميعها ما هو بلا يعمل بعض دون بعض. استعمل بي استعمل الدين عديم لأن الدين الساهر ماذا؟ نعم سابر يسبر. سابر، نعم سابر سابر اللي فيه خاصة ماذا؟ استماع. إيه. وثانياً بأن الإكتصار على الخطاب العام دون ذكر شيء من المخصصات مع كونه بأن الإكتصار على الخطاب العام دون ذكر شيء من المخصصات مع كونه ظاهر في التعميم بلفظه إذا لم يهم المنع هذا احنا قلنا أن العام كل ما أهم المن أولا بدون مخصص إذا لم يهم المنع من التخصيص فإخراج بعض ما يتناوله بلفظ لا دلالة له على إثبات غير ذلك البعض ومفهومه ليس بحجة إذا ليس مفهومه في الدلالة كاللفظ أو لا أن لا يكون موهما لمنع التخصيص يعني قصته أنه إذا ما أهمك العام من أول أمر فبل أولى أنه لا يوهمك إذا خصص ليس ليش إنه يوهمك أحنا إذا قد أكرم أهل المسجد هو لا يوهمك إنه ما المرادبه يعني يحتمل أني بقى خصص فإذا قد خصص بعض الإهم هو نفس الكلام الأول هو مثلا ليش ما تقول ما في إذا دون دا. تحكم منه سواء ما سبر إذا المجبر عزيزي. وش عالق فيها دينا الإصار على طيب الزيكسين المخصصات مع كونه ظاهرا في التعميم بلفظه إذا لم يهم المنع من التخصيص في بل أو يعني إذا خصص <تصفيق> وش عالق فيها دينا إنه لا يهمه إنه ما المراجبه للكل الكل لأن هنا نحن في الأول الكسر على الخطاب العام دون ذلك زي من المخصصات مع كونها ظاهره في التعمض إذا لم يهمل منع من التخصيص فكذلك إذا خصص لا يهمل منع من التخصيص إذا خصص لا يهمل المنع من التخصيص هل العام الاول وهل هو يهمل منع من التخصيص الحين اقول لك اكرم اهل المسجد فاذا اذا خصص بال الا الحلق لا يهمل منع من التخصيص ثاني مره يهمل مانع وش لا إخراج بعض ما تناوله بلفظ. وإيش؟ إيش؟ إخراجو بعض ما تناوله هو بلفظين؟ وإيش دخله؟ تخصيص يعني؟ لا, دلوقتي. دلوقتي. لا, دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. لا لا له على غير ذلك. لا مخ. لا لا لا دلوقتي على دلوقتي غير ذلك البعض. يعني لا يجي مفهوم والمفهوم به بلفظ لا دلوقتي. أيه. دلوقتي. أيه. أيه. لا بلفظ. لا دلالة على أن في غيره أما إذا هو لفظ ودليله دلالة على أن في غيره فقلمه إذا خصصته باللفظ وهذا اللفظ فيه دلالة على أن ما المراد معذل الغير تغسيسان فما هو ألا باينة؟ مفهومه لازم حجة ها ومفهومه لازم حجة ومفهوم لك إلّا زاد جاء هو مفهوم لقب ومفهوم لا زعمل به مثلا ها أو لا لا يكون مفهوم في الدلالة كلام أو لا او كذلك الاف اولى يعني هو يكون مهم ايش لازمكم بالدلاله اتكلم يعني خلاص خلاص انت ايه الافضل معك الافضل الافضل هو العام ها هو ليج اولى اذا اول ما أهمك من المنع كذلك بعده لا كم ده كم لا لا لا اهلا قليله ما هنا يا حضراتكم قراءه الرساله الله الله